ليه يا حلو طمني اخرت في صامك قول لي عزيز علي الأسى منك يا روح قلبي عمر الهوى ما تنسى ولها من عليك حب ده الفكر بك مشهور يا أغلى منك مشهور يا أهل من عيني والروح عليك بتقول للنهاء وما بيدي أخرج قصامك إيه لي بتشئلني ليه ليه أبيه بالأمل صهران عايش بأشرائبه لوعي الحرمان على ودنا أبيه بالأمل صهران عايش بأشرائبه. في لو عيت دا الفكر بك مشهول يا أولى من العين دا الفكر بك مشهول يا أولى من العين والروح عليك بطول بينها خسامك ايه وليه بزيش يلني ليه ليه ليه ليه